تغني حروفي بروح الدلال لصدق المحبة وطيب الشعور وتسعد خفوق على الضيق جاد وتمسح دموع الصغر بسلور تغني بروح الدلال بصدق المحبه وطيب الشعور وتسعد خفوق على الضيق جال وتمسح دموع الصغار بسرور إذا شفت طفل وما فيك اا قلبك ننا الله يبغي العجور وطيبك على الطف يصبح ظلال توكل على الله وخلك صبور تصدق المحبه وطيب الشعور وتسعد خفوق على الضيق جاد وتمسح دموع الصغر بسرور تبسم بترسم عليه المراح وتنثر علي يا وينسى التعاسى بكل الدهور وينسى التعاسى بكل الدهور تعالوا كما سح برقه لنحيق تعيش بقبور بكول... تعال وبحب وبسمة فرح بهذه يعيش الصغار بسور تغني حروفي تغني حروفي بصدق المحبة وتسعد خفوق على الضيق جال وتمسح دموع الصغر بسرور